أربعة استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك أنا مسلم أنا مسلمة هو مسلم وأنا مسلمة هي مسلمة وأنا مسلم أنت مسلم Anti Müslime